119. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 110. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون 111. واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إن فبيك وارفعك الي و مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامه ثم 119. فأما إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 110. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من 119. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيوفيهم أذورهم والله لا يحب الظالمين 110. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 111. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 117. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 118. إن هذا لهو القصص الحق وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَعَلَّو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ قُلْ يَٰٓ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله فَإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون ها ان ثم ها اولائي حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاججوا فيما ليس لكم به علم 112. والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 114. إن 117. والناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 118. ودى من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا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 111. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وافكروا آخره لعلهم يرجعون 112. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل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 يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم